الحمد لله رب العالمين ووصلي ووصلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون يقول له عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَا رَؤُوْهُ الرَّحِيمُ كذلك أي مثل ما ذكر من هداية الله سبحانه وتعالى من إشاء إلى الصلاة المستقيم جعلناكم أمة وسطا أي سيرناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا والأمة هي على معاني متعددة، منها الطائفة من الناس كما في هذه الآية، ومنها الإمام كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمّة قانة لله، ومنها الدين كما في قوله تعالى إن وجدنا أبانا على أمّة أي على دين وملّة، ومنها الزمن كما في قوله تعالى وقال لي نجنهم والذكرات بعد أمّة، والمراد بالأمّة هنا الطائفة. أمة وسطا أي عبلا خيارا لتكون شهداء على الناس أو لتصيروا شهداء على الناس على الأنبياء والرسل وعلى الأمم فنحن آخر الأمم نشهد على على من سبقنا ولمن سبقنا فنشهد لمن سبقنا من الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا رسالات ربهم وعلى من سبقنا من أممهم أن رسالة بلغتهم وأن منهم مكذبين ومنهم مصدقين وكذلك أن يكون شهداء على الناس يوم قيامة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ويكون رسول عليكم شهيدا الرسول هو محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأن أل هنا للعهد الذهني ولا معهوجة في الذهن حين نزول هذا القرآن من الرسل إلا محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ويكون رسول عليكم شهيدا يشهد عليكم بأنه بلغ رسالة ربهم ولهذا لما خطب الناس ومعرقه وقال ألا هل بلغت ثلاث مرات والصحابة يقول نعم قال الله اشهد وما جعلني الطبية التي كنت عليها أي ما جعل القبلة التي كنت عليها وهي وهي قبلة وهي استقبال بيت المقدس قبل أن يؤمر بالاتجاه إلى الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وذلك أنه لما سرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة صار عند بعض الناس شك ورتاب وربما ارتب عن الإسلام بسبب هذا التوجيه من الله عز وجل وقومه تعالى إلا لنعلم هو عالم جل وعلا من قبل أن يحصل هذا الاتباع ومخالفة لكن المراد بالعلم هنا وفيما يشبهه من آيات الكريمة المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وذلك أن علم الله تعالى السابق بما يكون من عباده لا ترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا ترتب ثواب ولا عقاب إلا حين إلا بعد تكريف إذا كلفهم الله عز وجل ترتب على هذا التكريف الثواب والعقاب الثواب لمن وافق والعقاب لمن خالف ولا يظن أن علم الله سبحانه وتعالى يتجدد ولا يكون إلا بعد وقوع المعلوم فإن هذا ليس صحيح. فإن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل أن يكون إلا منعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عاقبه والرسول هنا هو محمد صلى الله عليه, عليه وسلم وألتيه يحتمل أن تكون العهد الذكري ويحتمل أن تكون العهد الذهني وذلك لأنه سبق ذكر الرسول وإذا أتت أل داخلة على ما سبق ذكره فإنهم يقولون إنها للعهد الذكر كما في قول تعالى كما أصلنا إلى فرعون رسولا فعصى الرسول فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إلا منع من يتبع رسول مما ينقلب على عقبيه أي ممن ينكس إلى الوراء وذلك بارتداده عن دين الإسلام وعدم رضاه بما وقع وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يعني وإن كانت هذه الحال أو هذه المسألة لكبيرة شاقة إلا على الذين هدى الله فإن الذين هداهم الله ووفقهم بالحق يسهل عليهم كل شيء في موافقة ما أمر الله به ورسوله ولا تكون الأوامر كبيرة وشاقة إلا على من ضعف إيمانه إلا على الذين هذا الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ما كان الله ليضيع إيمانكم هذا التركيب يدل على امتناع الشيء غاية الامتناع أي إذا جاءت ما كان الله ليفعل كذا وكذا فهو ممتنع غاية الامتناع وقومه ليضاع إيمانكم أي ما آمنتم به ومنه صلاتهم إلى بيت المقدس سابقا لأنه قد جاءوا في قروب بعض الناس الاشكال عندما سبق من الصلوات إلى بيت المقدس هل تكون باطلة لأن قبل الصيغة الركابه أم لا فبين الله سبحانه وتعالى أن أن الله لا أن الله لا يطيع ذلك إن الله بالناس الرؤوف الرحيم الرؤوف نأخوذ من الرأفة وهي أشد الرحمة وهي أشد الرحمة وأضعف الرحمة والرحيم هو الرحمة التي يكون بها الإحسان إلى خلقه والإنعم عليهم في هذا الآية من فواد وأحكام بيان فضيلة هذه الأمة لقوله وكذلك جعلناكم أمّة وسطا ومنها أن هذه الأمة ذات شهادتنا على من سبقها من الأمم ومنها تعديل الله عز وجل لهذه الأمة حيث جعلهم شهداء ولم يجعلهم, الله ولم يجعلهم الله سبحانه وتعالى شهداء إلا يقبل شهادتهم ومن فوائد هذه الآية وحكامها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شهيدا على أمتهم فهو شهيد عليهم ما دام فيهم أما فيما بعد موته فإنه تعرض عليه أمل أمه صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في بعض الحديث فإذا صحت فإنه يكون شهيدا عليهم في حال حياته وبعد نمائه وإلا فإنه سيكون شهيدا عليهم يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن الله سبحانه وتعالى قد يبكى للعباد يشرع بعض الشرائع ونصها لقوله وما جعلنا طولة التي كنت عليها إلا لنعلم أن يتبع الرسول ممن انقلبوا على عقبينه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن علم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين علم يترتب عليه الثواب والعقاب وهو ما يحصل بعد فعل العبد بل ما يحصل بعد موافقة العبد لأمر الله او مخالفته، وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وعلم سابق لا ترتب عليه الثواب والعقاب وهو ثابت لله عز وجل فعلمه سبحانه وتعالى يكون قبل وجود المعلوم ويكون بعد وجود المعلوم فالعلم الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب والعلم الثاني هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وهو المراد به وهو المراد في هذه الآية وأشباهها ومن فوائد الآية الثانيينها الإشارة إلى أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى وعلى آله وسلم هو الطريق الصحيح السليم لقوله إلا لنعلم من يتبع رسول لمن ينقلب على عقبيه ولم يفصح ولم يفصح لنا الوقت أن نتكلم إلى آخر الآية الكريمة وسنتكلم عليها في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته